اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي مريضنا وتمده بالصحة والعافية اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن علينا بالشفاء وأن لا تدع فينا جرحا إلا داويته ولا ألما إلا سكنته ولا مرضا إلا شفيت وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل وشافنا وعافنا واعف عنا واشملنا برحمتك ومغفرتك وتولنا في توليت إلى غنى أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي مريضنا وتمده بالصحة والعافية لا ملجأ ولا منجا منك إلا إلي إنك على كل شيء قدير ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا إن <تصفيق> ربنا إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء ليس بعده سقما ابدا اللهم خذ بايديهم واكفهم بركنك الذي لا يرام واحفظهم بعزك الذي لا يضام واكلاهم في الليل والنهار أنت ثقتنا ورجاؤنا يا كاشف الهم ويا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمسه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفجه وهمزه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفجه وهمزه اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك ان تشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا الهي اسمك شفائي وذكرك دوائي وكربك رجائي وحبك مؤنسي ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة يا ربنا لا ضر إلا ضرك ولا نفع إلا نفعك ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك ولا معافات إلا معافاتك أنت الحي القيوم اللهم بعدد من سجد وشكر نسألك أن تشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك يا شاف المريض بقدرتك اكتب له شفاء لا يغادر سقما اللهم انا نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفي كل مريض وان تعافيه بحولك وقوتك يا رب العالمين يا مفرج الكرب يا مجيب دعوه المضطرين يا رب العالمين نسألك شفاء لجميع مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إني أسألك من عظيم نطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي مريضنا وتمده بالصحة والعافية اللهم انا نسالك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء انت من علينا بالشفاء وَأَلَّا تَدَعْ فِيْنَا جُرْحًا إِلَّا دَاوَيْتَهُ وَلَا أَلَمًا إِلَّا شَفَيْتَ وَلَا مَرَضًا إِلَّا شَفَيْتَ وَأَلْبِسْنَا ثَوْبَ الصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ وَاشْفِنَا وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا واشملنا برحمتك ومغفرتك وتولنا فيمن توليت إلهنا أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا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 ربنا إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا إنا ما مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء ليس بعده سقما أبدا اللهم خذ واكفهم بركنك الذي لا يرام واحفظهم بعزك الذي لا يضام واكلؤهم في الليل والنهار انت ثقتنا ورجاؤنا يا كاشف الهم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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفخه وهمزه اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا الهي اسمك شفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبك مؤنسي ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والاخره يا ربنا لا ضر إلا ضرك ولا نفع إلا نفعك ولا ابتلاء إلا ابتلاءك ولا معافات إلا معافاتك أنت الحي القيوم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 اكتب له شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها وباسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفي كل مريض وأن تعافيه بحولك وقوتك يا رب العالمين يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين يا رب العالمين نسألك شفاء لجميع مرضانا ومرضى المسلمين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 لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير ربنا إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا انا مسنا الضر وانت ارحم الراحمين ربنا انا مسنا الضر وانت ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا إلهي اسمك شفائي وذكرك دوائي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 ولا ابتلاء الا ابتلاؤك ولا معافاه الا معافاتك انت الحي القيوم اللهم بعدد من سجد وشكر نسالك ان تشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك يا المريض بقدرتك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 وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل وشافنا وعافنا واعف عنا واشملنا برحمتك ومغفرتك وتولنا في من توليت إلى غنى أذهب الباس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 اللهم اني اسالك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل ان تشفي مريضنا وتمده بالصحه والعافيه لا ملجا ولا منجا منك الا اليك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 ربنا إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء ليس بعده سقما أبدا اللهم خذ بأيديهم واكفهم بركنك الذي لا يرام واحفظهم بعزك الذي لا يضام واكلأهم في الليل والنهار أنت ثقتنا ورجاؤنا يا كاشف الهم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 اكتب له شفاء لا يغادر سقما اللهم انا نسالك بصفاتك العليان التي لا يقدر احد على وصفها وباسمائك الحسنى التي لا يقدر احد ان يحصيها واسالك بذاتك الجليله ووجهك الكريم ان تشفي كل مريض وان تعافيه بحولك وقوتك يا رب العالمين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 والا تدع فينا جرحا الا داويته ولا الما الا سكنته ولا مرضا الا شفيته والبسنا ثوب الصحه والعافيه عاجلا غير اجل وشافنا وعافنا واعف عنا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 وبرحمتك التي وسعت كل شيء ان تمن علينا بالشفاء وان لا تدع فينا جرحا الا داويته ولا الما الا سكنته ولا مرضا الا شفيته وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل وشافنا وعافنا واعف عنا واشملنا برحمتك ومغفرتك وتولنا في من توليت إلهنا أذهب الباس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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفه وهمزه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفه وهمزه اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا إلهي اسمك شفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي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 مَسَّنَا الضُّرُّ مس وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ رَبَّنَا إِنَّمَا مَسَّنَا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ الْمُسْلِمِينَ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 اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك ان تشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا الهي اسمك شفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي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 وصلى اللهم على سيدنا محمد